وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي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 وسلك لكم فيها سبلة وسلك لكم فيها سبلة وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك آيات لئن هم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 نم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 قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيل ساحر ولا يفلح الساحر هيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آثن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلب في جذوع النخل، ولتعلمون أينا أشد عذابه وأبقا.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 وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَذَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَغَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّنَّهُمْ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ وما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامري السامري فأخرج لهم عجلا جسد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ذرا ولا نفع ولقد قال لهم هارون من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 ان نجد له عظمة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابن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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباهه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتيانكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أَعْرَضَ عن ذكري فإن له معيشة زنكا وَنَحْشُرُهُ يوم الْقِيَامَةِ أعما قال رب لِمَ حَشَرْتَنِي أعمى وقد كنت بصيرا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 أجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمد النعينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسأل رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتهم بينة ما في السعف ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك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 وما أَرْسَلْنَا من قبلك من رسول إلا نُوحِي إليه أَنَّهُ لا إله إلا أنا فاعبدون وقالت خذ الرحمن ولدا سبحانه بنعبيد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وهم من خشيته مشفقون يقول منهم إني إلىهم من دونه فذلك نجذيه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 سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن زهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزع برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا من هم ما كانوا به يستهزئون قل من يأكلكم بالليل والنهار من الرحمن بلهم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا يسحبون بل متان هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أ فلا يرون أن نأت الأرض ننقصها من أطرافها أ فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع السمودها إذا ما ينذرون ولا إِم مستهم نفحة من عذاب ربك لا يا ويلنا إن كنا ظالمين ونزع الموازين القصة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وظياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من السعادة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون قد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين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 أعين الناس لعلهم يشهدون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 فلا تعقلون قالوا حذقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم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 وذنوني ذهب مغاظبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سُبْحَانَكَ سبحانك إني مِنَ من الظالمين فاستجبنا لَهُ له مِنَ من الغم وكذلك نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وزكريا إذ ناداه ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاسِئينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ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 فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا لا يرجعون حتى إذا فتحت يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ وهم من كل حذب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخشة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد قنا في غفلة من هذا بل ظالمين إنكم وما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 إلى صِرَاطِ الحميد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ والمسجد الْحَرَامِ الذي جعلناه للناس سواء الَّذِي فيه فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ من مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ